هل الحارث؟ عاد المحاربون من القتال عادوا بالأسرى والغنائم والجمال عادوا عبر طرقات من التكبير والهتاف تتلقفهم الأحضان والابتسامات وتتطلع لهم القلوب والأعين كانت النساء في شوق وترقب كلما لمحت إحداهن والدها أو ولدها أو أخاها أو زوجها تنهدت شكراً لله إلا هذه المرأة المفجوعة التي تهرول بين الرواحل تتعلق بأزمتها تبحث عن ابنها عن قرة العين وحبيب القلب أين الحارث إنها لا تراه على ناقة أو بعير تسألهم أين ابني فإذا السهم الذي طعن الحارث يخترق قلبها ويكسر فرحها فتلفها الفجيعة فلا ترى في الدنيا سوى درب واحد نحو طبيب القلوب علّه يداوي هذا القلب الذي شقيت بأشواقه ولما وجدته صلى الله عليه وسلم تهدّج صوتها حزنا وهي تقول ألا تحدثني عن حارثة يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع فداوى صلى الله عليه وسلم قلبها بعبارات تمنت معها اللحاق به حين قال ويحك اوه بيلتي او جنة واحده هي انها جنان كثيره وانه في جنه الفردوس فاشتاقت للسير بجواره في طرقات الفردوس والبحث له عن فاتنة تزفها له هناك تلهف الناس لذكر الفردوس فزاد صلى الله عليه وسلم لهفهم حين قال غدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها فأمتارها ليست من الحصى والتراب بل من الجواهر والأحجار الكريمة التي يذهل نقشها ثم أردى قلوب النساء العاشقات للجمال والدلال بصورة من ملايين الصور التي سيكون عليها فقال صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لا لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا فأي أجساد معطرة هناك وأي فتنة ستتهادى في النعيم كان صلى الله عليه وسلم يبشر شعبه ويعزيهم بالجنان لكنه لا يخدرهم عن واقعهم ولا ينسى فقرهم ولا معاناتهم توجه لفقرائهم ومساكينهم وأيتامهم فأعطاهم وبعد أن أسعد شعبه التفت إلى جرحه وآلامه حين رأى صهره عثمان بن عفان حزينا فداوى جرحه وبشره قائلا إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمة يا له من أجر يا عثمان حين اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم